على وجه التدقيق والتحقيق فإن الفرق بينهما ظاهر وقد أشار إلى شيء من هذا شيخ الإسلام ابن تيمير رحمه الله في كتاب الإيمان كتاب الإيمان له مشفوع نعم فالحاصل أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام آمن بمعنى أنه أقر واطمئن واعترف اعترافا لا مريت بأن الله سبحانه وتعالى ها قال أولم تؤمن قال بلى طيب بلى حرف يجاب بها النفي حرف يجاب بها النفي النفي المقرر بالاستفهام لإثباته فإذا قلت ألست حاضرا معنا في الدرس يا عبد الله وش تقول بلى يعني حاضر وإذا قلت ألست حاضرا معنا في الدرس يا بخاري واش تقول <تصفيق> إذا ما حضرت إذا قلت نعم معناه ما حضرت <تصفيق> <تصفيق> طيب إذا إذا أجبت بنعم فهو لتقرير النفي وإذا أجاب في فهو لتقدير الإثبات نعم طيب يترتب على هذا مسائل كثيره مهمة أليس في ذمتك لفلان كذا وكذا نعم نعم اي نشوف الان بنسلم محمدا محمدا لا لا تجيب لا ام نعم ولا بلا نعم نعم لا لا ما هو أنت. أليس فين ما تكل عليان ألف ريال؟ زين. سلمه هندو. طيب. قل لا. حلص. أطلق. لا. خلاص. أنا ما أطلب ما ما شيء. لا أطلب شيء إذا أجبته إذا أجبته بلا أو نعم واضح. إذا قلت نعم فهو إيش تقرير لي إيش للنفي. إن قلت بلا فهو الإثبات ولهذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى ألست بربكم قالوا بلى أنه قال لو قالوا نعم لكفروا لأن المعنى لو لو قالوا نعم يعني لست بربنا واضح يا ها جيد ومع ذلك فإنه قد يجاب بنعم يراد بها بلى كقول الشاعر أليس الليل يجمع أم عمر وإيانا فذاك لنا تداني نعم وترى الهلال كما أراه ويغشاه النهار كما غشاني ها الآن هذا الرجل أليس الليل أليس الليل يجمع أم عمرا وإيانا فذاك لنا تداني وإيش قال؟ نعم, نعم يعني؟ بلا يعني بلا يجمع. وهو لا يرد لا يرد النفي. قال وترى الشيف المسكين يكفي هذا هذا الجمع. وترى الهلال كما أراه. ما دام إني أنا أشوف الهلال وهي تشوف الهلال فهذا اجتماع. لكن المفلس ما الذي يقول هكذا نعم ويغشاها الظلام أو النهار كما غشاني نسيت الكلمة هذه المهم في قوله نعم وترى الهلال كما أراه فهنا أجاب أليس بنعم يريد بذلك بلى طيب إذن أولم تؤمن جوابها في الإثبات بلى ولذا قال بلى ولكن ليطمئن قلبي أي ليزداد طمأنينه وإلا فقد كان مطمئنا من قوله أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن أي ليزداد طمأنينه والطمأنينة كما نعلم جميعا هو هي الاستقرار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال اركع حتى تطمئن راكعا اسجد حتى تطمئن ساجدا أي تستقر وتبقى ولكن لا قلبي فأرىه الله تعالى الآية <تصفيق> قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا طيب قوله خذ أربعة من الطير أي طيور هذه لم يعينها الله عز وجل ولهذا يعتبر أو تعتبر محاولة من حاولت عينهن من حاول من المفسرين محاولة لا فائدة منها لأن لا هم منا كانت هذه الطير وزن أم حماما أم غربانا أم أي نوع من أنواع الطيور لأنها لم يبينها لنا أربعة من الطير فصرهن إليك صرهن من صار يصير أو من صار يصور صرهن أي أملهن إليك والصور الميل ومنه الرجل الأصور التي مالت عينه إلى جانب من من جفنه الرجل الأصفر نعم يعني لألمات عينه نعم إلى جانب من جفنه ويسمى الأحول الأحول ولهذا الناس حتى في عرف الناس الآن إذا واحد ينظر كذا يقول يصور صور بعينه نظرة الشمس نظرة القمر وما أشبه ذلك فمعنى صرهن أي أملهن صرهن اضممهن اضممهن إليك ففعل أخذ أربع من الطير وضمهن إليه ولبحهن ووزعهن أجزاء قال ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا الجبال التي حوله يجعل على كل جبل منهن أي من هذه الأربعة جزءا لأجل أن لا يظن الرائي أن عملك سحر لأنك إذا بعتها عنك زالت الشبهة تكون بعيدا منك اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن ففعل الرسول صلى جمع الأربعة ذبحهم قطعهن أجزاء جعل على كل جبل جزءا ثم بعد ذلك دعهن قال أيتها الطيور ائتينا إلي فماذا صار جاءت الطيور جاءت إليه تسعى سعيا أجل نبدأ قال الله عز وجل قال أولم تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ادعهن أي نادهن لأن النداء يسمى دعاء قال الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا يعني لا تنادونه كما ينادي بعضكم بعضا فتقولون يا محمد ولكن قولوا يا رسول الله يا نبي اللهم أشبه ذلك إذن أدعهن يعني نادهن يعني قل أقبلنا, أقبلنا قال الله تعالى يدعي يأتينك سعيا يأتينك قيل إنها جواب قوله أدعهن وقيل إنها جواب لفعل شرط مقدر تقديره إن تدعوهن يأتينك نعم فعلى قول الأول يكون جوابا لقوله ادعوهن لأن من لازم أمر الله إياه بدعائهن أم إيش؟ يدعوهن فكأن الشرط معلوم من الأمر وعلى القول الثاني لا إشكال إذا جعلنا يأتينك جواب لشرط محذوف يعني إن تدعهن يأتينا يأتيناك هذه جواب سواء قلنا جواب للفعل الأمر في ادعهن أو قلنا إنها جواب لشرط مقدر تقديره ها؟ إن تدعهن فهي مبنية على السكون وليست مجزومة مبنية على السكون محل جزم وإنما بنيت على السكون لاتصالها بماذا؟ بنون النسوة يأتينا يأتيك وقوله يأتيك من باب أتى يأتي لا من باب أتى يؤتي والفرق بين البابين أن أتى بالمد بمعنى أعطى قال الله تعالى وأتيتهم إحداهن قنطارا يعني أعطيتهم إحداهن وأما أتى فهي بمعنى جاء كما قال تعالى أتى أمر الله فلا فيتزعجوه أتى أمر الله يعني جاء أمر الله إذن إذا أردت أن تخبر عن شخص بأنه جاء تقول أتى وإذا أردت أن تخبر عن شخص بأنه أعطى تقول أتى واضح طيب إذن يأتينك من باب أتى يأتي بمعنى جاء أي يقبلنا إليك ساعيا يحتمل أن تكون مصدرا في موضع الحال لأن ساعيا ساعي ما يوجد شكل مصدر وفعلها ساعا لكن هل هي منصوبة على المصدرية وعاملها محذوف تقديره يأتينك يسعين ساعيا أو هو مصدر في موضع الحال أن يأتينك ساعيات أيهم أولى الثاني أولى لماذا لعدم التقدير وعندنا قائدة قرناها فيما سبق أنه إذا دار الأمر بين أن يكون الكلام تأكيدا أو تأسيسا فهو تأسيس وبين أن يكون محذوفا منه أو غير محذوف فهو غير محذوف منه هذه قائدتان مفيدتان إذا دار الأمر بين أن يكون الكلام تأكيدا أو تأسيسا فهو تأسيس وإذا دار الأمر بين أن يكون محذوفا منه أو غير محذوف فهو غير محذوف منه إذن نقول ساعيا مصدر في موضع الحال طيب قوله ساعيا هل نفسر عبد العزيز السعي في كل موضع بحسبه أو نقول ساعيا على الأرجل ساعيا على الأرجل قال بعضهم إن الساعي في كل شيء بحسبه نعم يعني أن ساعي الطيور هو الطيران فالمعنى يأتينك طيرانا لا نقص فيهن أو أنه ساعيا على الأقدام يعني على أرجولهن يعني يمشي المشي لكن بسرعة في هذا قولان للمفسرين أحدهما أن الساعي هنا بمعنى الطيران لأن ساعي كل شيء بحسبه نعم. والثاني أن المراد بالسعي المشي بسرعة ولكن أيهما في ما يظهر لنا الطيران لأن كونهن يمشين على الأقدام لا يدل على كمالهن إذ أن الطائر إذا كسر جناحه، ها صار يمشي. لكن كونهن يطيرن هذا أبلغ كأنهن أتينا على أج على أكمل الحياة والوجود. ثم قال واعلم أن الله عزيز حكيم. واعلم الخطاب لمن؟ لإبراهيم. واعلم أن الله عزيز حكيم. فإذا علمت ذلك علمت كمال قدرته عز وجل لكمال عزته وكمال حكمته لأنه حكيم والله سبحانه وتعالى يربط دائما بين هذين الاسمين العزيز والحكيم أتدرون لماذا؟ لأن العزيز من المخلوقين قد تفوت الحكمة لعزته فيرى نفسه عزيزا غالبا فيتهور في تصرفاته ويتصرف بدون بدون حكمة والحكيم أيضا إذا اقتلت حكمته بعزه، صار له سلطان وقوة ولم تفته الأمور بانتظار أن يكون هذا التصرف حكيما أو غير حكيم فجمع الله بين العزيز والحكيم فما من العزيز ذكر ابن القيم في النونية أن له ثلاثة معان عزة القدر وعزّة القهر وعزّة الامتناع فما نع عزة القدر أن الله تعالى ذو قدر الرفيع متحاشا عن كل نقص معروف عندنا القدر والشرف ومن عزة القهر أن الله تعالى غالب لا يمكن أن يقهر بل هو القاهر ومنه قوله تعالى وعزني في الخطاب يعني غلبني وقهرني في الخطاب الثالث عزة الامتناء يعني القوة وعنه سبحانه وتعالى لا يطبره شيء لقوته ومنه قولهم في اللغة العربية أرض عزاز عزاز يعني صلبة قوية فصار العزيز له ثلاثة معاني عزة القدر عزة القهر عزة الغلبة أقوله مرة ثانية امتناع نعم الامتناع أقوله مرة ثانية علشان نشوف ال آدم وعبد العزيز هل يضبطونه ولا لا عزة القدر وعزه القهر وعزه الامتلاء ونجبت ثلاثة معهم لأن ثلاثة معاني وهو عبد الله مشتول آدم الحكيم مشتقة من الحكم والحكمة والحكم نوعان كوني وقدري والحكمة نوعان صورة وغاية. فالاقسام إذن أربعة. الحكمة منين مأخوذة؟ الحكيم من الحكم والحكمة. والحكم, والحكم نوعان والحكمة نوعان. طيب الحكم نوعان حكم كوني وحكم قدري. حكم كوني. وحكم شرعي طيب يصح نقول حكم قدري وحكم شرعي يصح. يصح طيب الحكم الكوني نافذ على كل أحد بكل حال صح شاء الناس أم أبو الحكم الشرعي ليس نافذ على كل أحد هو ثابت لكن ليس كل أحد ينفذه بل من الناس من يستكبر عنه واضح جماعة طيب نحتاج إلى مثال يؤيد ما قلنا قال أحد إخوة يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي يحكم الله لي حكما قدريا كونيا يعني ما فارق أرض مصر إلى بلاد الشام نعم حتى يا يأذن لي أبي يقول تعالى أو يحكم الله لي يقدر ذلك سبحانه وتعالى طيب الحكم الشرعي حين ذكر الله عز وجل الأحكام المتعلقة بالنساء المهاجرات في سرة دحنة قال ذلكم حكم الله يحكم بينكم هذا حكم شرعي ومنه قوله تعالى أفحكم الجاهلة يبون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وإن كان هذا يحتمل أن يكون أيضا شاملا للحكم القدر طيب الحكمة أولا ما هي الحكمة الحكمة هي وضع الشيء في موضعه بحيث لا يقول العقل إن هذا في موضع لا يليق بل يقول العقل الصريح إن هذا في موضعه اللائق به سواء كان كونيا أو شرعيا قلنا إن الحكمة الصورة وغاية فالصورة معناه أن يكون الشيء على صورة معينة هذا حكمة الصلاة مثلا كانت على هذا الوضع حكمه للا الزكاة كون لا تجب إلا في أعمال معينة وبقدر معين ولئناس معينين حكمه إلا لا طيب هذه بالأمر الشرعية الأمور القدرية كون الإنسان على هذا الوجه ذو قامة مستقيم يمشي على رجلين حكمه إلا لا وكل الحمار يمشي على أربع حكمه. لو مش على رجلين وش نحمل على رأسه ما يصلح نعم على ظهره وعلى هذا فقس هذه الحكمة ايش الكونيها القدرية هذه حكمة صورة يعني كون الشيء على صورة معينة هذا يكون على صورة معينة موافقة للحكمة هل يلزم أن نعلم حكمة كل شيء في صورته أبدا ما يلزم يعني لو قال قائل لماذا صارت الصلاة 4 ركعات في الظهر والعصر والعشاء وركعتين في الفجر ما تستطيع أن تعرف الحكمة ليس كذلك طيب الحكمة الغائية ما هو الغرض من إيجاد هذا الشيء هذا واحد وما هو الغرض من كونه على هذه الصفة عرفتم إذا الحكمة تتضمن الحكمة الغرية يعني لماذا كان على هذه الصورة المعينة هذه حكمة ولماذا شرع أو لماذا وقع إذا كان كونيا هذا أيضا له حكمة لو قال قائل ما الحكمة من الجدب جدب الأرض وعدم النبات قحط المطر الفساد في الأرض وش الحكم من هذا؟ نعم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيد الناس لذيقهم بعض الذي عامله. وش الحكمة من خلق المؤذيات كالعقارب والحيات وشدة الحر وشدة البرد وما أشبه ذلك؟ ها الحكمة لها عدة حكم ذكرنا في ممارا ست حكم لخلق هذه الأشياء المؤذية نعم هذا نسميها حكمة إيش؟ غائية طيب الحكمة من الشرائع الحكمة من الشرائع أولا التوحيد هو الأصل الأصيل لإيجاد كل الخلق الإنس والجن ثم هذه الشرائع المتفرعة هي له بمنزلة السقي عندما تصلي كأنك تسقي قلبك مادة الحياة لأنك تتصل بمن بالله عز وجل تناجيه وتخاطبه لكن ترى هذا أريد الصلاة التي فيها خطاب القلب واللسان لله عز وجل وأكثر صلاتنا فيها خطاب اللسان أكثر صلاتنا فيها خطاب اللسان فقط القلب خاطب من؟ يختلف. يختلف هذه يخاطب سجارته وهذه يخاطب عمارته وهذا يخاطب صاحبه يختلفون الناس نعم حتى إن, إن الإنسان إذا تذكر أنه يوجس وأنه أخطأ ولف إلى صلاته يوم يدي الشيطان فتح باب ثاني خل هذا وراك يجي الثاني ينتبه الإنسان يتجه لصلاته نعم يفتح باب ثالث باب ثالث وتجد تجد هكذا أبواب تتفتح وكلها كلها ليس فيها مصح الإنسان أحيانًا إذا انتهت الصلاة بعد الهواجيس اللي من أو من الله أكبر إلى ورحمة الله ها؟ ذهبت إلى كلمة واحدة تكفيها عنها كلها نعم وأحيانًا يمضي ويدبر وغيير وقدم وأخر في صلاته ولا انتهى من صلاته ولا كل الهواجس ما مرة كله عادر عنه ما يبيه هذا شيء واضح نعم إذا الحكمة من هذه العبادات المتفضلة على التوحيد هي تغذية القلب تغذية القلب بالاتصال بالله عز وجل وزيادة الإيمان ولهذا قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والذكر الله أكبر فتبين بهذا وجه حكمة حكمة الله عز وجل في أحكامه الكونية والشرعية. والشرعية طيب نرجع الآن إلى الآية الكريمة لنأخذ فوائدها أولا قال إبراهيم لربه ربي أرني كيف تحي الموت فيستفاد من هذه الآية الكريمة أن التوسل إلى الله بروبويته من آداب الدعاء التي يتوسل بها الرسل ربي الحكمة لأن إجابة الدعاء من مقتضيات الربوبية إذ أنه فعل وكل ما يتعلق بأفعال الرب فهو من مقتضيات الربوبية طيب ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام حين ذكى الرجل يطيل السفر يمد يديه لسهما يقول يا ربي يا رب ولو تأملت أكثر أكثر أدعية القرآن وجدتها مصدرة بالرب ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطل سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أحزيته وما لظالمنا من صار ربنا إننا سمعنا منادي إلى الإيمان أن آمنوا بربكم فآمننا إلى آخره وما كان قولهم إلا قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين لا تكثرنا التردد وأثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أغفر لنا لأن إجابة الدعاء من مقتضيات الربوبية طيب إذا نستفيد من هذا أنه من أن من آداب الدعاء أن يتوصي الإنسان الداعي إلى الله بربوبيته طيب ومن فوائد الآيات الكريمة أنه لا حرج على الإنسان أن يطلب ما يزداد به يقينه ها؟ لقوله أرني كيف تحي الموت لأنه إذا رأى بعينه لا شك أنه يزداد ومنها أنه ليس خبر اليقين كعين اليقين ها؟ أرني كيف تحي الموت لأن إبراهيم عنده خبر اليقين يعني الله قادر لكن يريد عين اليقين ومنها أن عين اليقين أكمل من خبر اليقين ولهذا جاء في الحديث ليس الخبر كالمعاينة ليس الخبر كالمعاينة يقول العلماء إن اليقين له درجات من ثلاثة علم وعين وحق حق كلها موجودة في القرآن وأظن في سورة واحدة لا في سورتين كلا لو تعلمون علم اليقين بعدها لا ترون جواب لو لا ترون محدود جواب لو هذه لا ترون هي جواب لو ولا لا, لا ولهذا يجب الوقوف كلا لو تعلمون علم اليقين تقف لازم لأنك لو وصلت لا لأوهم أن قوله لترون جواب للو ولو كانت جوابا للو اختلف المعنى كثيرا ولهذا بعض الناس نسمعهم يقرؤون كلا لتعلمون عن ما يرقين لترون هذا مو صحيح لأن لترون جواب لقسم محذوف تقديره والله لترون طيب ثم لترونها عين اليقين هذا علم اليقين ها؟ وعين اليقين أين حق اليقين في آخر سورة الواقعة إن هذا له حق اليقين حق اليقين نضرب مثالاً يوضح الأمر قلت إن معي تفاح حلوة إن معي تفاح حلوة وأنا عندك ثقة هذا إيش إيه خبر اليقين علم هو بالنسبة لي خبر لك علم علمت الآن إن إن معي أن معي تفاحة حلوة فأخرجتها من جيبي وقلت هذه التفاحة عين اليقين طيب ثم أعطيتك إياها وأكلتها وإذها حلوة هذا حق اليقين واضح طيب هذا الفرق بين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين طيب إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان عنده علم اليقين بلا شك إن الله قادر ها؟ على حين الموتى لكن يريد عين اليقين يريده عين اليقين نعم ولهذا قال الله له أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي طيب يقول ربي أرني كيف تحيي الموت قولك كيف تحيي الموت ومن فوائد الآية إثبات أفعال الله الاختارية بمعنى أن الله سبحانه وتعالى له أفعال تتعلق بمشيئته في قوله تحيي الموتى ومن فوائدها تمام قدرة الله سبحانه وتعالى بإحياء الموتى نعم وعليه جاءت الآية الكريمة زعم الذين كافروا أن ليبعثوا قلبا بلى ورب لتبعثون فكفرهم بإنكار البعث طيب ومن فوائدها إثبات الكلام لله عز وجل قال أولم تؤمن نعم قال فاخذ أربعة طيب والله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء بما شاء من القول متى شاء في الزمن كيف شاء في الكيفية وكلام الله سبحانه وتعالى بأصوات مسموعة وحروف مقروعة لأن هذا اللي نقرأ الآن ما كلام الله وإبراهيم سمع كلام الله إلا لا إذن هو بصوت بأصوات مسموعة وحروف مقروعة طيب يقول كيف ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن إبراهيم مؤمن لقدر الله عز وجل على إحياء الموتى لقوله أولم تؤمن قال بلى نعم قال بلى فإن قلت كيف تجمع بين هذا وبين ما ثبت في الصحيح صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم نحن أحق بالشك من إبراهيم فأثبت شكا فينا وفي إبراهيم وأننا أحق بالشك من إبراهيم فالجواب أن الحديث لا يراد به هذا المعنى لأن هذا معنى يخالف الواقع فهل عند الرسول عليه الصلاة والسلام شك في إحياء الموتى؟ لا لكن المعنى أن إبراهيم لم يشك فلو قدر أنه يشك فنحن أحق بالشك منه وما دام, وما دام الشك منتفيا في حقنا فهو في حقه أشد انتفاءا لأننا لو قدر شك في هذا الباب لو كنا حق بالشك من إبراهيم فإذا علم أننا الآن نؤمن بأن الله قادر فإبراهيم أولى منا بالإيمان هذا هو معنى الحديث ولا يحتمل غيره فإن قلت ولا زال الاشكال هل إبراهيم أكمل إيمانا من محمد صلى الله عليه وسلم ها؟ لا ولكن هذا قاله صلى الله عليه وسلم على سبيل التواضع ولهذا قرن بينه وبين قوله ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لعجبت الداعي يوسف كم بقى بالسجن بضع سنين وجاءه رسول الملك يدعوه قالوا ما أطلع ارجع إلى ربك تساله ما بال النسوه التي قطعنا ايديهم من اللوحه سبع سنين وقالوا اطلع ها يطلع ولا لا هذا مقترب طبيعه لكن يوسف عليه الصلاه والسلام كان حليما كان حليما حازما قال ما أطلع حتى تظهر البراءة براءه كامله ارجع إلى ربك فاسأله ما بين النسوة الله تقطعنا يدهن إلى آخر القصة فتبين بهذا أنه لا يلزم من قول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا أن يكون <تصفيق> إبراهيم أقوى إيمانا منه طيب من فوائد الله الكريم بيان من فوائد إثبات زيادة الإيمان في القلب بلا ولكن ليطمئن قلبي بلا ولكن ليطمئن قلبي ففيه رد على من قالوا إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ولا رد أن هذا القول ضعيف لأن الواقع يكذبه والنصوص تكذبه أيضا في القرآن قال الله تعالى لي ليزدادوا إيمانا مع, مع إيمانهم فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وفي السنة ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحدىكم فالإيمان إذا يزيد ولكن يزيد كمية أو كيفية أو كمية وكيفية كمية وكيفية كمية فالذي يسبح عشرا أزداد إيمانا من الذي يسبح خمسا والذي يصلي عشرة ركعات أكمل إيمانا نعم أزداد إيمانا من الذي يصلي خمسا هذا يزداد بماذا؟ بالكمية بالكيفية يزداد الإيمان بالكيفية صلى ركعتين بطمعانة وخشوع وتأمل وصلى أربع ركعات لكن بسرعة الأول فيه زيادة العدد الثاني فيه زيادة العدد والأخير فيه زيادة الكافية كذلك يزداد الإيمان بحسب إقرار القلب لأن ذكرنا الآن عمل جوارح يزداد الإيمان بحسب إقرار القلب. كلما كثرت الآيات لدى الإنسان لا شك أنه يزداد إيمانا رسوخا رسوخا اقرأ ومن الناس من يعبد الله على حرف على طرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة هذا إيمان ضعيف مهزوز إن كانوا نشى مجا فتنة فهو ماشي وإن أتاه فتنة شبهة أو شهوة انقلب على وجهه نحن الآن هنا ما عندنا أحد يعرضنا في العقيدة ما عندنا معتزلة ولا جهنية ولا جبرية ولا أحد ماشي نعرض على الفطرة صحول لا لكن لو, يأتي لو يبتل الإنسان يجي, يجي واحد من عفاريت الإنس جيد في المجادلة والمحاجة من المعتزلة ربما يؤثر عليه ربما يؤثر عليه وينقلب لأنه ما عنده رسوخ نعم كذلك إنسان عنده إيمان عنده إيمان لكن تعرضت له امرأة ذات منصب وجمال وأغرت حتى وقع وإنسان آخر تعرضت له هذه المرأة لكن قال إني أخاف الله تجد الفرق بينهما فالمهم أن القول الراجح الذي لا شك فيه والذي تدل عليه الأدلة السمعية والواقعية أن الإيمان يزيد وينقص نعم نعم طيب قولنا ساعي من قول الأولى يسعى على الأرض بسرعة نعم لأنه هو اللق هو المتبادر هو المتبادر إي لكن بس هؤلاء الآخرون يقولون ساعي كل شيء بحسبه أقول ساعي كل شيء بحسبه فالطيور تسعى بأجنحتها هنا كيف فاسع أولادك لله مو بمراد أنكم تركون بالأقدام. بس من الركعة على, على لا, لا إذا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسع أولادك لله هذا مو سعي السعي الذي هو الركض على القدم. هذا معروف هذه هذا يكون معروف من السياح. ما دام وظيفة السعي فهو سعي الطيور سيارة. وعلى كل المسألة محتملة يعني في إن, إن رجعنا إلى الله. فالسعيه بالقدم إل رجعنا إلى المعنى فالسعي بالجناح الشيطان. نعم رحمان. لا هذا من هنا مثل وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة صحيح المرى بهالسنة مع أن الصحيح أن المراد بقوله أنزل الله عليك الكتاب والحكمة ما هو أعم يعني الحكمة الشريعة الواقعه موقعها ومنها السنة، ولهذا قال يعلمه الكتاب والحكمة، يعني أسرار الشريعة، إينعم. الحكم والقضاء والإرادة كلها لها تقسيمات فنية وشرعية. الفرق بينهم، الفرق بينهما بينهن كالفرق بين معنهم، فالإرادة غير الحكم لأن الله يدير ثم يحكم، كما قال تعالى إن الله يحكم. ما يريد، فكل شيء بحسب لا له معنى مستقل، لكنه يقسم. وكذلك القضاء والحكم والكتابة كونية وشرعية وأشياء كثيرة. نعم. الآيات ما يختل بسم وصفات الناس منها. بلى. كون الآية ختمة في عزيز في صياح صار الرهين على قيام الموت. نعم. قالوا شد لذلك لا تحريم لهذا السؤال مستقبل. إيه. لأنه يأتينا هذا في في الفوائد. نشوف ان شاء الله. نعم. شيخ الله يعني يقول قال ابراهيم هل مقصدين يا شيخ يعني إبراهيم كلام الله عز جل كما كلام موسى كليمًا أو أم وأحيًا كيف؟ أو كيف كلام الله إبراهيم كلام عز جل وأحيًا أم مباشرة؟ يدل. مباشرة كما كلام موسى لا الظاهر مباشرة لكن نذكرنا لكم من قبل لماذا خص موسى بانه بأنه الكليم؟ <سؤال> <ها>؟ <سؤال> لأنه لانه كل ما جاء رساله من عند الله لا وحي ولا الرسول ولا الله تكلم محمد عليه الصلاة والسلام وكلم موسى وكلم آدم نعم إذا كان ممكن إن كان غير ممكن نعم فهو يسأل من, من الاعتداف الدعاء وإن كان ممكنا فأفوه جاس. هنا. لا أخذت من السؤال يا عبد الرحمن. شيبة. السؤال شيبة. الشيخ القدرة قلنا القدرة قوة أقوى من القدرة. لا إنسان. أقوى من. يا نعم, نعم. أكمل من القدرة في من يوصف بالقوة. نعم <تصفيق> اي نعم لكن نقول القدر ضدها العجز والقوة قد ضدها الضعف وحتى بالخالق ولهذا قال وما كان الله ليعجزه من شيء في السمارات وعلى فرض إنه كان عليما قديرا نعم ما يكون من جهد التمال ومسادة تنويح شيء لا, لا لا لا القدر يقابلها العجز لا شك الله أكبر الله أكبر <تصفيق> <نعم>. <تصفيق> والله ربما وهذا على تفسير ابن عباس رضي الله عنهما قال إن أرجى آية في القرآن هي هذه الآية <تصفيق> وقال غيره أرجى آية في القرآن قوله تعالى قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطون من رحمة الله وقال آخرون أرجى آية إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ابن عباس رضي الله عنه قال هذا الوساوس التي يلقيها الشيطان في قلب الإنسان يغفر الله للإنسان فيها ولهذا قال أولم تؤمن قال بلى فهذا الوسواس الذي قد جاءت للإنسان يرتفع ولا يضر، وجعل بعض العلماء وجعل بعض العلم منه قوله تعالى حتى إذا سيئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم الصنم. لا لا مه من هذا النوع، لأن هناك لا الشيطان يلقي في في لأمني لا أمنيته ما يتمناه في قلبه الصواب أن الأمنية هنا بمعنى القراءة في قوله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وأن الشيطان قد يسمع على لسان النبي ما يرضاه الشيطان ولا يرضاه النبي بسم الله الرحمن الرحيم من قال بلى ولكن يطمأن قلبي هذا اللي عليه عليها في أيضا جواز الاقتصار في الجواب على الحرف الدال عليه جواز الاقتصار في الجواب على الحرف الدال عليه من أين يأخذ من قوله بلى وعليه فلو قيل للرجل أولم تطلق زوجتك فقال بلى طلقت ولو قيل للرجل أزوجت فلانا قال نعم نعقد نعم لأن حرف الجواب يغني عن ذكر الجملة وفيه أيضا من فوائد الآيات الكريمة الرد على من قال إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص تقوله ولكن ليطمئن قلب فإن طمئنه زيادة في إيمان وقوة ومن فوائد الآية الكريمة أيضا جواز امتحان الله عز وجل العبد بما يزداد به إيمانه. لقوله خذ أربعة من الطير إلى آخر إلى قوله يأتينك سعي. ومن فوائدها أيضا كمال قدرة الله آدم. كمال قدرة الله تعالى حيث حصل إحياء الموتى أي إحياء هذه الطيور بمجرد دعوة إبراهيم إيهن أقبلنا فأقبلنا سعيا ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما العزيز والحكيم وإثبات ما تضمناه من الصفة وهي العزة والحكمة لأن كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفه ولا عكس يعني ليس كل صفة يؤخذ منها اسم لكن كل اسم يؤخذ منه صفة لماذا؟ لأن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف بخلاف أسماء الإنسان فقد تكون أعلاما وأوصافا وقد والغالب عليها أنها مجرد مجرد أعلام ومن فوائد الآت الكريمة أنه ليس الخبر كالمعاينة لقوله أرني كيف تحي الموتى ودرجات اليقين ثلاثة علم وعين وحق علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين أيهما أيها أعلى حق اليقين ويظهر ذلك بالمثال فإذا قلت فإذا قلت لك إن عندي تفاحة حلوة فهذا علم اليقين فإذا أريتك إيها فهو عن يقين فإذا أكلتها فهذا حق اليقين كذا طيب الكفار وعد النار وعد النار فإذا رأوها يوم القيامة فهو عين اليقين ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها فإذا فإذا دخلوها وهو حق اليقين طيب. ثم نبدأ الدرس الجديد الآن قال الله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت السبع سناب مثل يطلق المثل على الشبه ويطلق المثل على الصفة فإن ذكر مماثل فالمراد به الشبه وإلا فهو فالمراد به الصفة ففي قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير عاسم المراد بالمثل هنا الصفة لماذا لأنه لم يذكر المماثل أما إذا قيل مثل هذا كمثل هذا فهذا بمعنى الشبه فقوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا إلى آخره هنا مثل الذين ينفقون عمالهم بسبيل الله كمثل حبة هذا المراد به الشبه يعني شبه هؤلاء كشبه هذا الشيء والنظر الآن هل هناك مطابقة بين الممثل والممثل به لا لأن الممثل هو العامل والممثل به العمل فالحبة ليست بإزاء المنفق لكنها بإزاء المنفق ولا لا طيب من الذي يكون بإزاء المنفق المنفق زارع الحبة زارع الحبة ولهذا قال بعض العلماء إن الآية فيها تقدير إما في الخبر إما في المبتدا وإما في الخبر فإما أن يقدر مثل عمل الذين ينفقون أموالهم تلي حبة أو يقدر مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كما تلي زارع حبة حبة أنبت السبع سنة أما هنا في الآية الكريمة تفيها في الحقيقة اختصار اختصار لفائدة وهي أنه أن هذا التمثيل انتظم تمثيل العامل والعمل انتظم تمثيل العامل والعمل مثل الذين كمثل حبه إذن لا بد من عمل ولا بد من عامل فالمثل انتظمهما جميعا وهذا من بلاغة القرآن قوله مثل الذين ينفقون ما معنى الإنفاق معناه البذل البذل والأموال جمع مال وهو كل ما يتموله الإنسان من أعيان أو منافع من أعيان أو منافع العيان مثل ها كالدراهم والدنانير والسيارات والدور وما أشبه ذلك والمنافع كالعين المستأجرة فإن فإن المستأجر مال كل المنفعة مال المهم أن المال يشمل ويشمل العيان والما كل ما يملكه الإنسان من عين أو منفعه فهما وقوله في سبيل الله سبيل بمعنى طريق وسبيل الله سبحانه وتعالى هو شرعه لأنه يهدي إليه ويوصل إليه قال الله تعالى وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فالسبيل بمعنى الشرع وأضيف إلى الله لسببين السبب الأول أنه هو الذي وضعه لعباده وشرعه لهم والسبب الثاني أنه موصل إليه ويضاف السبيل أحيانا إلى سالك السبيل فيقال سبيل المؤمنين كما قال الله تعالى ومن شاق الرسول من بعد ما يتبين له, له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يرحمك الله هل بينهما تناقض لا لأنه يضاف إلى المؤمنين باعتبار أنهم هم الذين سألكوا وإلى الله باعتبار أنه الذي وضعه وأنه موصل إليه كما أن السبيل أيضا يضاف إلى سالكيه من غير المؤمنين قال الله تعالى عن موسى لأخيه هارون وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين وقال تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتبع سبيل الذين لا يعلمون وقال تعالى ولتستبين سبيل المجرمين إلى غير ذلك من الآيات وذلك لأن السبيل هو الطريق فيضاف إلى كل أحدهم بحسبه. طيب في سبيل الله قلت المراد في بذلك في شرع الله لأن شرع الله هو سبيله وما انفاق في شرع الله أن يكون ذلك إخلاصا لله واتباعا لشرعه فمن نوى بإنفاقه غير الله فليس في سبيل الله مثل نعم مثل الريع رجل أنفق, أنفق في الجهاد أو أنفق في الصدق على المساكين لكنه أنفق ليقال إن فلانا جوات أو إنه كريم هذا ليس في سبيل الله حقل العمل في سبيل الله ولا لا يعني هذا رجل أخذ ماله راح تصدقه على الفقراء أو ذهب إلى إلى إلى, إلى إلى إلى الذين يقبلون للجهاد فأعطاه الحقل هذا الحقل يعني مكان العمل في سبيل الله ولا لا لكن عمل هذا الإنسان ليس في سبيل الله ليش لأنه مرائي ما قصد وجه الله عز وجل إذا ما ما أراد السبيل الذي وصى الله ولا يهمه أن يقبل الله منه أو ألا يقبل لاهم المهم أن يقال عند الناس إنه رجل كريم نعم أو جود طيب في سبيل الله أيضا لا بد أن يكون على حسب شريعة الله فإن أنفق في وجه لا يرضى به الله فليس في سبيل الله كذا وإن أخلص لله كرجل ينفق على البدع إنسان يقول أنا أريد بذلك وجه الله لكن ينفق على البدع وهذا كثير كبناء الربط للصوفية المنحرفة بناء البيوت للأعياد الميلادية طبع الكتب المجتملة على بدع هذا قد يريد الإنسان بذلك وجه الله لكنه ضال فهل يكون في سبيل الله لا هذا لا يكون في سبيل الله إذن في سبيل الله لا بد فيه من شيئا الأول أن يكون خالصا لله والثاني أن يكون متبعا في شريعة الله سبحانه وتعالى طيب مثل الذين وفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبه طيب في سبيل الله المراد به هنا كل شيء شرعه الله كل شيء شرعه الله أو المراد به قتال أعداء الله أكثر ما يطلق سبيل الله على قتال أعداء الله ولكنه قد يراد به ما هو أشمل وأعم كهذه الآية فيكون شاملا كمثل حبة أنبتت سبع سنابل حبة بذرة إنسان فأنبتت سبع سنابل صار الواحد السبعة في كل سنبلة مئة حبة نعم تكون جميع سبع مئة فالحسنات إذن في, في في الإنفاق في سبيل الله تكون بسبع مئة وهل هذا حد لا قال الله تعالى والله يضاعف لمن يشاء <تصفيق> لمن يشاء قد يضاعف الله تعالى أكثر من ذلك لمن يشاء وكلمة لمن يشاء ليس هناك مشيئة مجرد بالنسبة الله عز وجل بل مشيئة الله مقرونة بالحكمة فيضاعف لمن يشاء ممن نقتضى حكمته أن يضاعف لهم وأسباب مضاعفة العمل تقدمت لنا وذكرنا أن أسبابها كم سبعة سبعة من أهمها الإخلاص هل يمكن أن نتذكرها الآن ها يمكن أن نتذكر أسباب مضاعفة العمل ها هذا واحد هدوانية الزمن الزمن بات هوت عن النيه ها تكون في اجبار الزمن في اجبار المكان في تبع العمل نفسه. العمل نفسه جنسه ولا نوعه ها جنسه أو نوعه كيف سويناها جنسه ونوعه زي نعم, نعم. نعم. الاخلاص هو الجمال ها اجبار الحال الحال نعم, نعم. ها صار كيفيه بياتب انا كيفيه الخلفيه يدخل في في العمل فيرخل. طيب ها نأخذ اول اولا الدليل على ما قلت اعتبار العامل يا زيد ما هو الدليل استنت <تصفيق> هذا باعتبار العامل وفي ايضا دليل آخر لا هذاك ما, ما جاء شيء نبد من المتقين لا كل سنة والله يضاء أكلمية شيء لا نعم صلى الله عليه وسلم سبق الدرهم في نار الألف أو ما معناه اي لا من هذا بأتوار الحال في أقرى مصادر في أقرى الزمان نعم كل الصادر أجل خمسين. صح المصابر في في آخر الزمان يا كل أجل خمسين خمسين, خمسين من الصحابة طيب في لا من اللي اللي قال بعهند الحال كما قال الحليف الحال نعم. كمان في قول رسول الخير الصدقة أي صدقة أفضل قال جهد المقل طيب الزمان. قول حول ما قاله وسلم من قام رمضان اليمن واحتسابا المغرب و... و... وصيام يوم يعرفه يكف كل سنة الماضية والسنة القادمة. ولا العشاء طيب. طيب وش دليل في العشاء الأوائل من ذي الحجة؟ في حديث. ما هو؟ غانم صلى الله, صلى الله عليه وسلم من ما, ما من أيام ما من, أيام من العمل الصالحين. خير نعم تمام المكان عندك نعم إيش خير, خير. خير. نعم طيب من ها؟ نعم نعم ها الله إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم وغير ما حي بشيء صح فالفرائض أفضل من جنس ن جنس النوع طيب النوع كن يكون باعتبار النوع أيضا هم الشيخ ناس ناس الفرائض العشر الأول الفرائض جنس الفرائض جنس ونفس الفرائض تختلف فالصلاة أفضل من الزكاة والزكات أفضل من الصيام وصلاة العصر أفضل من غيرها باعتبار إينها وباعتبار النوع ما بهم ما ما طيب لماذا نقول الصلاة أفضل من الزكاه ها شوف الان جنس الفرائض أفضل من النوافل هذا جنس الجنس هو الذي تحته أنواع هم مر علينا هذا في تعريف الجنس الجنس هو الذي تحته أنواع الفرائد تحتها أنواع صلاة زكاة صيام حج قلت لا طيب إذن الصلاة أفضل من الزكاة الزكاة أفضل من الصيام واضح؟ لأن هذا باعتبار النوع الدليل الدليل أن الصلاة من تركها فهو كافر والزكاة وراد فيها من عقوبات ما لم يرد في الصيام والحج بقينا أيضا النوافل تختلف ولا ما تختلف؟ تختلف بعضها أوكد من بعض هذا بيتبار النوع وش باقي علينا خمسة هذولي الحال كيفية العمل كيفية العمل الكيفية نعم نعم كلما كان إنسان أتبع في عبادته للرسول صلى الله عليه وسلم كان أكمل صلاته بخشوع أفضل من صلاته بلا خشوع نعم النية. نعم باعتبار النية الاختلاف باعتبار النية وهذا الأخير ينبغي أن يكون هو الأول لأن له تأثيرا عظيما بالغا طيب إذا عندنا نرجع إلى إلى القرآن قال, قال الله عز وجل والله يضاعف لمن يشاء هل هو على إطلاقه وأنه يضاعف سبحانه وتعالى لمجرد المشيئة لا بل يضاعف لمن يشاء ممن اقترض حكمته أن يضاعف له لأنه سبقنا قاعدة أن كل شيء علق بمشيئة الله فإنه فإن مرد به المشيئة المقرونة بالحكمة واستدلنا لذلك بقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما نعم قال والله واسع عليم والله واسع ومن ساعة عز وجل ساعة فضله وثوابه واسع يعني في كل صفاته علمه أوسع العلوم رحمته أوسع الرحمة وحلمه أوسع الحن وعطاؤه أو العطاء وعلى هذا فقس فكل صفاته فإنها صفات واسعة عظيمة عليا وعليم أي ذو علم والعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما مطابقا هو علم ما هو العين إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما صح سئل متى غزوة بدر قال في السنة الخامسة تأكد قال متأكد مثل ما أنك تكلمني الآن يقول هذا ما هو ما علم يسمى جهلا مركبا يسمى جهلا مركبا طيب سألناه عن غزوة بدر فقال لا أدري يا عيمن. عالم ولا غير عالم <سؤال> يا شيخي السؤال واحد ها <سؤال> إيه؟, <سؤال> إيه هل هو عالم ولا غير عالم؟, هو غير عالم؟ غير عالم إيه صح ولكن هذا يسمى جهلا بسيطا يعني غير مركب طيب سأله عن غضب بدر قال إما في الثانية أو في الثالثة ويترجح عندي أنها في الثانية آه. علم هذا ظن لأنه ما جزم. الثالثة تسمى لا الثانية لأنه قال يغ... أظن أنها في الثانية هذا ظن أو الثالثة وهم طيب قال لا أدري أفي الثانية أم في الثالثة هذا الشكل تمام طيب هذه الإدراكة. أنواع الإدراك هذا والله عليه قال الذين ينفقون أمالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من ولا أذن لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحسنون في الذين ينفقون أمالهم هذه مبتدأ خبرها لهم أجرهم عند ربهم جملة جملة لهم أجرهم عند ربهم يقول عز وجل لما بين فيما سبق الإخلاص وهو سابق على الإنفاق والمتابعة وهي سابقة على الإنفاق ذكر هنا الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم يوجد منهم ثم يعدم منهم ما يبطل نفقتهم يعني لأن النفقة لها شروط سابقة ولها مبتلات لاحقة الشروط السابقة الإخلاص والمتابعة أن تكون في سبيل الله والشروط اللاحقة أن لا تتبع ما بالمن والأذى يعني قد ينفق الإنسان ماله في سبيل الله على الشريعة والشريعة. لكن يتبع هذا الانفاق منا أو أذن بالنسبة للمنفق عليهم فذكر بعد قال الذين ينفقون في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من ولا أذن أما الأول الذين ينفقون في سبيل الله فقط صبق عليه ثم أي بعد الانفاق وأتى ثم الدال على الترتيب والترافي يعني ثم لا يتبعون ولو بعد مدة ما أنفقوا منا ولا أذن منا ولا أذن المن هو أن يظهر الإنسان المنفق للمنفق عليه أن له عليه فضلا كأن يظهر بمظهر مترفع عليه نعم ويظهر وكأن وكأنه إذا رآه يقول له بعينه هو يقول أذكر اللي أنا أعطيته. هذا يمكن ولا لا يمكن, يمكن. تعني تحس من ملامحه أنه يقول أذكر اللي أنا أعطيته. هذا يعتبر من فإن أظهر ذلك للناس فهو أذى إن أظهر ذلك للناس فهو أذى يعني يقول مثلا عند الناس شوف هذا الرجل أنا أعطيته وأعطيته كسوته وبنيت له بيتا وفرشت الميت وأثثته وأتيت له بأرزاق ومع ذلك ما كني عنده إلا واحد من الناس هذا وش يكون هذا يكون أدن فالذي يمن على المعطى أو يؤذي بالقول الدال على منتي من عليه هذا يبطل, يبطل أجره بهذا السبب والذي لا يتبع ما أنفق من ولا أذن له الأجر كاملا ولهذا قال لهم أجرهم عند ربهم الأجر ما يعطاه العامل في مقابلة عمله ومنه أجرة الأجير وسمى الله سبحانه وتعالى هذا الثواب أجرا لأنه عز وجل تكفل للعامل بأن يجزيه على هذا العمل فصار كأجل الأجيل وقسم الله تعالى الثواب أجرا تشبيها للعمل بالأجرة بالاستئجار وسماه مره قرضا وهو أبلغ في الكرم قرضا من ذا الذي يقرض الله قرض حسنا فيوضع له عضافا كثيرا كأن هذا العمل الذي عملته لله عز وجل كأنه قرض أقرطه الله ووجه الشبه بينهما أن في كل منهما التزام بماذا؟ بالوفاء فسمه الله قرضا قال عز وجل لهم أجرهم عند ربهم مدخر عنده هذا الأجر المدخر أمر مجزوم به وهل الذي أنفق ولم يتبع ما أنفق من ولا أدن هل له أجر مقدم الجواب نعم جل عليه قوله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه أن يأتي بخلفه وبدله فتبين الآن أن للإنسان المنفق في سبيل الله الذي لم يتبع ما أنفق من ولا أدن له أجر مدخر عند الله تكون الحسنات 700 وله ثواب عاجل وما أنفق من شيء فهو يخلفه وهو خير الرزق نعم. طيب يذكر لكن ما هو عنده يقول يعني في حتى هذا فيه آدم لكن هذا له هذا آدم هذا أيضا لأن هؤلاء الذين عالموا بذلك ربما يذكرونه يوم الجمعة، وربما أيضا يعني يهبط ميزان هذا الرجل المعطى يهبط ميزانه عندهم. لو ما ما يقصد واحد يقول أعطيت هذا. إيه لا بأس. يعني هذا لا بأس لكن هذا يخشى فيه من الرياء هذا يخشى فيه من الرياء أو الإعجاب نعم. <تصفيق> هذه ما تجيب الفوائل ذي محمد لكن السؤال مهم يقول هل المنفق عليه إذا أحس بأن المنفق من عليه أو ربما آذاه هل الأفضل أن يبقى قابلا للإنفاق أو يرده ها؟ يردهم كذا طيب إذا ردّه هل يلزم المنفق قبوله أم لا؟ لا يلزم، ها؟ لا يلزم لا يلزم لا يلزم لأنه قد ملكه المعطى ملكه الآن فرجوعه إلى المنفق معنى تجديد ملك فلازمه قبوله لكن له أن يقول يا إما أن تقبل أو تحبس لسانك عن الكلام والأدب نعم ها نعم. حسنًا، تزالت الأمثال. هذا حدد في نعم. ما يمنع. يقال هذا خاص بالصدقة والإنفاق لأن الإنفاق الإنسان يكون فيه شحيحاً. وكما غلا تعرف وصفه وإنه لحب الخير لشديد. وقال تحبون المال حبا جمع وكثير من الناس يهون عليه العمل بالنسبة للإنفاق، وإما أن يقال الاقتصار على السبع في الحديث لا يمنع الزيادة، لأن الله قال والله يضاعف لِمَن يشاء فيكون الأجر السبع مائة هو الأجر المحتم وما زاد فهو بفضل الله. نعم. ما هو بهذا الحديث؟ فإن الله قد كثروا الحسنات والسيئة دعمه بهذه هو يعني الحديث الصوم هو يعني الحديث الصوم م. نعم يشوف. خلي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مكرار أخلي لهذا لأنهم إلى آخر الحديثتين كيف مرتفع هذا الحديث ببن قول النبي عليه السلام يعني في الصدر في آخر الزمان يعني يعني ويبلغ مثل خمسين صحاب هنا يقول لأني ما يبلغ من الأحدين ونهو هذا مرة علينا الجنب بينهم تذكرونه زياد في <تصفيق> اللي هو في حق الصحابة ولا في حق الصابر لا في حق نعم ولكن الثاني ما يمنع يكون من أفضل من بعض الصحابة يعني من أصل لأصل لا مو هذا لكد نعم أقول العمل قد يعني عمل بعد الصحابة قد يفول هذا عمل الصحابي ولكن الصحابي يفول عليه الصحبة الصحبة يفوق نعم هنا نعم هو مثلاً إذا وصل هذا الصابر كعمل الصحابة في ذلك الوقت يكون عندهم 50 خمسين نعم أما إذا لم يصل لك عمل الصحابي فإنه يعني لا يصل. خير. ما فهمت يعني تفسر لي هالكلام؟ يعني مثلا الصحابي. إيه نعم. إذا عملك عمل الصحابي. نعم. هذا يعني مثل صلاة. لا يعني صلاة صلاة فريضة. لا مو بالصلاة فريضة. كل أعمالهم يعني أعمالهم كثيرة صحابة. خلف في الصدقة. نعم. في الصدقة تصدق الصحابي بمدح. وتصدق الصابر بمد، آه كيف نقول؟ يعني مثلا إخلاص الصحابة لا إخلاص. ما في كلام غير ما في كلام الصحابة. إيه عبد الرحمن. <تصفيق> أول باعتبار قصة الصحابة باعتبار عملهم أفضل. إذا في آخر سام باعتبار أجمل أجمل العامل يكون أفضل لأنه قد يعني لا قام ما لا ملاقيه يعني ما ذلك أن عمل الصحابة أفضل ممن بعدهم بلا شك لكن هذا له أجل خمسين من أجل معاناة العمل ومشقته ومشقته كالذي أصابت السنة وقال في التيمم لما لم يعد الصلاة قال أصابت السنة والثاني قال له الأجل مرتين فهل نقول الآن إن هذا أفضل من ذاك لا فيقال الصحابة لا يدنيهم أحد في فضل العمل من أجل الصحبة لكن هذا أفضل من أجل المعاناة والمضايقة هنا يشن يشن. نعم قيس واسع وكبير هنا الفرق بينهما أن الواسع من الساعة وهو بلوغ غاية الشيء وأما الكبير فإنه يعود إلى الذات والصفة وهي الكبرية فقط فمتعلق الواسع أشمل وأعم لأن يشمل جميع الصفات أما هذا فهو فقط خاص بالكبرية من الصفات وكذلك بكبار الذات ذات الله عز وجل فإنه أكبر من كل شيء نعم والله أخشى أني توهم منها متواهم بأن الأشياء حالة فيه كما كما في قوله وسع كرسي والسماوات والأرض فإن الكرسي محيط بالسماوات والأرض ولهذا أتحاشى أن أقول هكذا قل واسع في صباته ها هي فيها قراءه ضعف نعم هالذي هالذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم يتبعون ما يفقون من لهم أجر عند ربهم ولا غض عليهم ولا يحزن قلما رضوا وعفارة خير من سرقت يتبعونه أنا والله علي حريم يا أيها الذين عملوا لا تغضن صدقاتكم بالمنى والأنا كلم يوفق ما له الناس ولا يؤمن بالعيب واليوم الآخر لماذا؟ يصرفون عني ترابا فصنم وابن فصنم وابن زتكه وصدا فدركه صيدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا <تصفيق> أعوذ الله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت السبع سنابل فوائد الله طيب الآيات الأولى ما أخذنا فوائد خلنا بعد ما نكمل هذه قال الله عز وجل لهم ما يضر ما يهم قال لهم أجرهم عند ربهم الأجر هو الثواب كما قلنا سابقا وسمي أجرا لأن الله سبحانه وتعالى تعهد به للعام كتعاهد المستأجر بالأجرة لأجيره وهذا من غاية فضل الله عز وجل أن يجعل الثواب للعاملين بمنزلة الأجرة على المستأجرين كما سمى الله تعالى ذلك قرضا في قوله إن تقرض الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويعف لكم. ووجه مشابه للقرض ظاهر، ظاهر، وهو أن كل منهما لازم وفاءه، فكأن الله عز وجل لكرمه وإحسانه جعل البذل من أجله والإنفاق من أجله بمنزلة القرض الذي يلزم المقترض وفاءه، وفاءه. وقوله عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم أصل العندية تكون في المكان تكون في المكان وقد يراد بها ما, ما يعم المكان أو الالتزام كما تقول عندي لفلان كذا وكذا أي في عهد وفي ذمته له كذا وكذا حتى وإن لم يكن ذلك عنده في مكانه، فالعندية قد يراد بها المكان وقد يراد بها ما يلتزم به الإنسان في ذمته وعهده وهنا عند ربهم يحتمل معين، يحتمل أنه عند الله سبحانه وتعالى ملتزما به ولا بد أن يفيه. ويحتمل مانا آخر وكلهما صحيح أن الثواب هذا يكون في الجنة التي عرش الرحمن سقفها سقفها وهذه عندية مكان عندية مكان ولا ينافى ما سبق من عندية العهد والالتزام بالوفاء قال ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا خوف عليهم مما يستقبل ولا هم يحزنون على ما مضى فالحزن هو الهم أو الغم مما وقع سابقا والخوف هو الهم مما سيقع فإذا كان هؤلاء لا يحزنون على فائت ولا يخافون من مستقبل كمل لهم النعيم لأن النعيم يكون فيه الندم أو الحزن على ما سبق إذا فات النعيم كلية أو فات كماله إذا فات كلية يتمنى الإنسان أنه عمل لهذا النعيم أو فات كماله يتمنى أنه إيش؟ أتمه وأكمله لكن هؤلاء لا يحزنون أبدا حتى وإن كانوا في منازل دون المنازل العالية فإنهم لا, لا يحزنون لأن كل واحد من أهل الجنة يرى أنه لا أحد أنعم منه كل واحد من أهل الجنة يرى أنه لا أحد أنعم منه لأنه لا 제가 فرض أن يرى أحدا أنعم منه فإنه سوف يحزن وسوف يرى نفسه غير كامل النعيم وأهل الجنة لا يرون من أنفسهم إلا في كامل النعيم على العكس من أهل النار فإن أهل النار والعياذ بالله كل واحد منهم يرى أنه لا أحد أشد منه عذابا لأجل أن لا يتأسى بغيره فإن الإنسان إذا رأى أن غيره يعذب ولا بمثل عذابه تأسى به وهان عليه الأمر فإذا رأى أنه لا يمكن إذا رأى أنه لا يمكن أن يكون أحد مثله، فإنه يشتد عدا يشد على عهله العذاب والعيادة بالله من الناحية النفسية. طيب إذا هذا النفي ماذا يقصد به؟ يقصد به كمال نعيمهم فلا يحسنون على فائت. ولا يهتمون لمستقبل، لأن الذي يحسن على فائت لا شك أنه يتناقص نعيمه ولا يتم، وتجل دائما يفتح عليه الشيطان العمل لو كذا لو كان كذا لكان كذا لو كان كذا لكان كذا, كذا, كذا, كذا والخائف أيضا لا يتم نعيمه، لأنه لا يدري ماذا يست ما يكون في مستقبل الأمر، فتجده يقدر وينظر ويفكر. ولا يتهن بنعيم فيكون المراد بالسلب هنا إثبات كمال النعيم ثم قال الله تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذن قول مبتدى وخير خبره وساغ الابتداء به هنا وهو نكره لأنه وصد لأنه وصف وإن شئت فقل لأنه أفاد وطريق إفادته الوصف وإذا عللته بأنه أفاد صار أحسن لأن هذا هو ما قاله علماء النحو وشاهد ذلك قول ابن مالك ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النمرة وهلفة فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا ورابط في الخير خير وعمل بالريزين والل قسم لم يقل هذه الأمثلة أي مثال ينطبق على هذه الآية ورجل من الكرام عندنا طيب قول معروف القول المعروف هو ما نطق به اللسان معروفا في الشرق ومعروفا في العرف لأن القول قد يكون معروفا في الشرء غير معروف في العرف وقد يكون معروفا في العرف غير معروف في الشرء فمثلا لو كان من عادتها هؤلاء القوم أن يتكلموا بالسب والشتم وما أشبه ذلك ويعون هذا أمر لا بأس به مثل ما اعتادوا بعض الناس تعال يا ملعون تعال يا فلا فاعل اعتارك يا يبنزنا والي عدو بالله وما أشبه ذلك في ناس اعتادوا على هذا الكلام وصار هذا المنكر عندهم معروفا.